الدرس الثالث الصناعات اليدوية واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور قسن الخط الحكاك الخطات فن التذهيب الزخرفة فن النحت الحرف اليدوية فن الحك